حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةِ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم بلزلا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكبر أتملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضبع ورفيما ما فات غير متجانف في الاسم فإنه الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحيي لَهُمْ قلوا حل لكم الطيبات قلوا حل لكم طيبة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون من ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. يَأْكُلُونَ مِمَّا امْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اليوم أحل لكم الطَّيِّبَاتُ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الْمُؤْمِنِينَ والمحطات والمحطات من الذين اوتوا الكتاب من قبل قوم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بلي ما أنفَقَ دَحَبِ طَعَمَ لُوَهُ وَهُوَ فِي لَحِخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُ قوموا فسلوا وجوهكم فاسلوا وجوهكم واجد يقوم الى المعارف وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين